الليل أقبل والوجود تكون الليل أقبل والوجود تكون بالليل وهناك أعلام الخيال توافدت فتسبع في الخيال عيون والروح تنظي في مدارات العلاء والروح تمضي في مجالات العلاء وهنا أظلم من الله العظيم على الوراء أظلم من الله العظيم. In أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا،, أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا. أنت بيديك انثر الأمر بيديك أنت الامر